مكافحة التصحر. التصحر من أخطر المشكلات التي يعانيها العالم هذه الأيام، حيث باتت هذه المشكلة تهدد الزراعة وإنتاج الغذاء في كثير من الأقطار في الوقت الذي تتضافر فيه. كل القوى والجهود والطاقات من أجل دفع معدلات إنتاج الغذاء في العالم إلى مواجهة الجوع وسوء التغذية في بلدان العالم الثالث خاصة قارتي إفريقيا وآسيا. ويعني التصحر تحول الأرض. إلى صحراء. ومن مظاهر التصحر اختفاء النباتات وتراجع الغطاء النباتي وزواله تدريجيا. والنبات يقوم بوظائف مهمة وعديدة من شأنها المحافظة على النظام البيئي من التدهور. أو الاختلال وأكثر مظاهر التصحر وضوحا وأشدها خطورة يتمثل في نشاط التلال أو الكثبان الرملية وتحركها وانتقالها بحيث تتسع لتمتد وتغطي مناطق جديدة وقد بينت الصور الجوية التي التقطتها الأقمار الصناعية مدى انتشار الكثبان الرملية وتحركها في كثير من مناطق العالم وتهديدها الأراضي الزراعية القريبة من الصحراء ونتيجة للأخطار المحدقة بالأرض. عقدت مؤتمرات البيئة والأرض لمكافحة التصحر بزراعة الغابات واستخراج المياه واستصلاح الأراضي الزراعية وإصلاحها